بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا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 بينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إِنَّمَا أَنَا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْرِينَ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 يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاه النسبة وسماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء أولئِيَ بِمَصَابِحَ وَحِفْرَةَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَذْهَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلته به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد من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 اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى ولا الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداءنا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 ويشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنون أنكم الذي غنت بربكم أرضكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبوا فمن لهم لهم وإن يستعبوا فمنهم من المعتدين وقِيَضنا لهم قرآن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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها داع الخلد جزاء